بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب مُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إلا الصيد وَأَنْتُمْ حرم إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يشير يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائر يا أيها الذين آمنوا لا تحفوا شعاجر الله ولا الشهر ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد غلاء الحرام يبتعون فضلا من ربهم ورضوانا ولا القلائد على من البيت الحرام يبتعون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَإِذَا حَجَمْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ شمال قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الزر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على الزر تقوى ولا تعول ولا تثني ولا تدوان. واتقوا الله. واتقوا الله. إن الله شديد اللعاب. إن الله شديد اللعاب. أُرِمَت عَلَيْكُمُ الْمَيَّتُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِلْغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ أُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيَّتُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا والمنخرفة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكلت السمو إلا ما ذكيتم كل والموقودة والمنقودة والمتردية وما أكل السبو إلا ما بسكيتم وما, وما أكل السبو إلا ما بسكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا أنتا ما هستيتم وغادوا بحال النصب وأن تستكثوا بالأزلال ذلكم تشكوا ذلكم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام مدينة.اليوم فَامَن يُظْلَمُ فِى مَصَّةٍ غَيْرُ مُتَجَانِصٍ لِإِسْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَامَن يُظْلَمُ فِى مَصَّةٍ غَيْرُ مُتَجَانِصٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ كُلُّ أُحِلَّ لَكُمْ قَيْبَاتٌ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ كُلُّ أُحِلَّ لكم وما علمتم من الجوارح مكربين تعلمونهن مما علمكم وما علمتم من الجوارح علمكم الله ما أنبى فقلوا مما أمستن عليكم وذكر اسم الله عليه. واستقوا الله إن الله سريع الحساب واستقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم قِيَّبَتُ وَقَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُهُ حِلُّ لَهُمْ أَنْ يَنْبَغِ إِلَّا أَنْ تُقِيَّبَتُ وَقَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُهُ حِلُّ لهم وَالْقَائِمُونَ مِنَ الْعِلِّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْقَائِمُونَ مِنَ الدِّينِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ فَرَأَتُوا الَّذِينَ هُوُتُ الْفِتَانَ مِنْ قَلْبِهِمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَلْبِهِمْ إِذَا أَتَيْتُمُهُنَّ عُجُرَهُنَّ مُحْصِنِينَ الْفَوْق من الذين هم كل هكار من قليل إذا هاتيتم هن هجور هن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي مُصِينَ غِلْبَ شَدِيدٍ وَلَمْ تَخْلِيهِ أَخْذًا وَمِنَ التَّقْرُبِ الإِيمَانِ فَقَدْ حَلَقَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ شط الحك trav念 وهو الشهادة الزيال الحجرين يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ترسلوا دوهكم وأيديكم إلى المرافق اُنْزِل <الذين> <إجا كنتم> إِلَيَّ إِذْ جِئْتُ إِلَى قِدْسِكَ أُسِرُّ وَأَيْدِيَكَ إِلَى الْمَرَافِقِ أُسِرُّ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَوْدُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أرسلوا به وأنجسوا إلى الباب وشحروه ثم وأذلوا إلى الكعبة وإن كنتم جنبا فقتهوا وإن كنتم مّضَاءَ أو على أَوْ أو جاء أحد منكم من لَامَسْتُمُ أو فَلَمْ لا أولا مسته النساء فلم تجدوا ماء فتيمه صعيدا طيبا أولا مسته النساء فلم تجدوا فَتَهَمَّمْ مَنْ صَرِيدًا قَيِّمًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ فَتَهَمَّمْ فَيدُ كُنْذًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ما نريد الله ليجعل عليكم من حرد ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ما نريد الله ليجعل من لَقَوْمٌ وَالْمُتَّمَنِينَ يَعْمَتَهُ وَأَرِيكُمْ وَالْمُتَّمَنِينَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ قَالُوا مَنْ يَعْمَتَهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأقارنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم قلت سيرنا وأقنع، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله عليم بالذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء وَلَا يَحِلُّ لِمَنْكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَا يَحِلُّ لِمَنْكُمْ شَنَآنُكُمْ أَن أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ يَرْزُقُهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اعْدِلُوا أَخْمَغُوا الْتَكْوَى وَاسْتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُّوا صالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعلى الله النجل آمن وعلم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكرون عمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم يا أيها الذين آمنوا اذكرون عمة الله عليكم أَمَّا قَوْمٌ أَن يَرْجُعُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَرْجِعُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فكف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ يَلْتُسْوُو إلَيْهِمْ أَنْيَبِيَهُمْ سَكَتَ أَنْيَبِيَهُمْ مَعِكُ وَاتَّقُوا, الله واتقوا الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ولقد أخذ الله ميسا قد من إسرائيل وبعثنا منه متن عشر نقيبا. ولقد أخذ الله ميسا قد إسرائيل وبعثنا منه متن عشر نقيبا. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي معكم وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُ لَإِنَّ أَقَمْتُ مُصْلَاحَةً وَأَتَيْتُ مُزْكَةً وَأَمَنْتُ الله قوضا حسنا لئن أقمتم صلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برزري وعزبتمهم حسنا وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَبْلَ حَتَّنَ لَهُ كَفِي وَنَعْنِكُمْ شَيْئَةً فِكُمْ وَلَهُ دِخْلًا نَكُمْ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَبْلَ حَتَّنَ لَهُ وارهضن لكم ولا ادخلنكم جنات كير من تحتها الانهار وارهضن يهل ان اه ومن كفل بعد ذلك منكم فقل ضل سواه استبيل ارنسدوا ذلك منكم فقل ضل سواه استبيل فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً أَبِينَا نَقْضِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَتْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَلَسُوا حَاضِمِينَ بِمَا ذُكِّرُوا بِهِ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَتْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن ما وَلَزِعِينَ وَلَسُحْظَ مِنَ الْمُنْيُ وَلَا تَزَالُ تَقْلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَلَا تَزَالُ تَقْلِعُ عَلَى فاعف عنهم وصفح فاعف عنهم وصفح ان الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصارى فنشو إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا لِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا لُفْتِرُوا بِهِ وَإِنَّا اللَّهِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا لِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا <تصفيق> فنسو حظا مما نفتر به فأغرينا بينهم العباوة والبغضاء إلى يوم القيامة <تصفيق> وسألذروا أهلا يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قل جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تحقون من الكتاب يا أهل الكتاب قل جاءكم رسولنا يبين كم مما كنتم تخون من الكتاب، يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب، كثير. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا فَعَلْتُمْ ۚ أُولَئِكَ مِنَ, من الْغِثَاءِ قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ even قَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إن أراد أن يهلك المسيح المريم وأمه ومن في الأرض جميعا قلت من, من الله شيئا أراد أن يهلك المسيح المريم. لله ملك السماوات والارض وما بينهما ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله هو كل شيء قدير والله على كل شيء قدير وقال في اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحد يُعَبِّغُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّنْ مَنْ غَلَقُتُ <تصفيق> يُعذِّبُ مَن يَشَاءُ, يشاء وَيُؤَخِّرُ مَن يَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ والسماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ولله إنك السماوات والأرض وما بينهما وإليه يا أهل الْكِتَابُ قَرْآنًا لَكُمْ وَرَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا لَا تَفَسَّرُ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا جَاءَ الْكِتَابُ قَرْآنًا لَكُمْ وَرَسُولُنَا تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير أن تقولوا ما قد يأتون بشيء ولا نيل، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير والله على قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُونَ أَمْتَاهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلْتِ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلْتُم مُلُوكاً وَإِذْ قَالَ جعلكم ملوكاً وجعل لكم ما لن يؤتي أحداً وجعلكم وآتاكم يؤتي من العالمين يا قوم إخو الأفضل مقدسة التي كتب الله لكم ولا تبتزوا على يا قوم إخو الأفضل مقدسة التي كتب الله لكم ولا على أدباركم فتن قالوا يا موسى إن بيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وَإِنَّ لَن نَّدْقُلَهَا حَتَّىٰ يَفْرُضُوا مِنْهَا فَإِن يَفْرُضُوا مِنْهَا فَإِنَّا ذَاهِبُونَ وَإِنَّ لَن نَّدْقُلَهَا حَتَّىٰ مِنْهَا إِن يَقْضُوا مِنْهَا قال وَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَقَاصُونَ أَنَّ عَمَلَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ رِقُلٌ وَعَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ قَالَ وَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَقَاصُونَ أَنَّ عَمَلَ عَلَيْهِمْ رِقُلٌ وَعَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن أدخلها أبدا ما داموا فيها قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت ربك فقاتلا إنا هنا قائد هل انت ربك فقاتل لا نعلم قولك قال ربي اني لا أملك إلا نفسي وأخي. قال ربي فَأَخْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَأَخْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً فلا تأس على القوم الفاسقين. فلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَلُوَاعِلِهِمْ نَبَأَنِي أَدَمَ بِالْحَصِ إِذْ قَرَّبَ خُبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَنْ يُتَقَبَّلَ بِنَا الْآخَرِ قَالَ لَا وَاسْرُ عَلَيْهِ إِنَّا أَلْهَيْ آدَمَا بِالْحَفِّ إِذْ قَرْ وَمَا تُهْزَانًا فَتُكُذِّنَ مِنْ أَحَدِنَّا وَلَمْ تَكُذَّلْ مِنَا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ارَأَيْتَ إِلَيَّ مَن كَفَلَ إِنْ مِنَ ٱلْمُشْتَقِ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتَقْتُلَنَّ مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيٓ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ إني أخاف الله رب العالمين إني أخاف الله رب العالمين إني, العالمي إني أريد أن تعو أبئي وإسمك فتكون من أصحاب النار إني قريب أن تقوى بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين, وذلك جزاء الظالمين. وتوعد له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين تراى الله مردا يبحث في الارض كيف يغاري سوءة اخيه قال يا وينتا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوء أخي. قال يا وينتا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأوالي سوء أخي. فأصبح من النادمين. فأصبح من من أجل ذلك كتبنا على ذني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض من أجل ذلك كتبنا على ذني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض، أن هو من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً، أن هو من قتل نفسا بغير. نفس أَوْ قَتَلْتَ الْأُمَّةَ كَأَنَّمَا قَتَلْتَ النَّاسَ جَمِيعًا كَأَنَّمَا قَتَلْتَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا كَأَنَّمَا وَمِنْ أَحْيَانَاكَ أَنَّا أَحْيَانَاكَ لِيَعْلَمُوا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ أُرْسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ قُمْ مَنْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ وَلَقَدْ رسولنا بالذليلات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرحون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض بثادا أن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسحون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأغدرهم من خلاف أو من الأرض ان يخسن ان صنموا الفقراء واظهرهم في راب او ان أو أو أو تملا الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ذلك رمحهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم. ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم. إلا الذين تابوا من قرآن تفدي عليهم. إلا الذين تابوا من قبل أن عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين اتقوا الله إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا استقوا الظهر وارتغوا الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 ويشتدوا به من عذاب يوم القيامة لا تكذب منه ولهم عذاب أليف ولهم عذاب أليف يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم والسارف والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كتبان كالا من الله والسارف والسارقة فقطعوا في يوم جهاء بما كسب مكانا من الله والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم حكي فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه غادقني واصلح دنيا الله يسعوه علي ان الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويرفع لمن يشاء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء والله هو الذي كل شيء قدير والله هو الذي كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امننا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم يا أيها الرسول لا يحبن كالذين من ذلك الكفرين الذين قالوا آرنا لأفواه ولم تؤمن ومن الذين آدوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا ومن الذين آدوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعض مواضعه يحركون الكلمة من باب مواظره يقولون إن أوتيتم هذا فأخذوه وإن لم تؤتوا فأحذوه يقولون إن أوتيتم هذا فأخذوه وإن لم تؤتوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَمَن يُرِدْ اللَّهُ نَجَاهُ نَجِّهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الَّذِينَ لم يرد اللَّهُ أَن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذ ولهم في الآخرة في عذاب عظيم ولا لهم في تمعون للصح للصح فإن جاءوا كفاحم بينهم أو أعرف عنهم، فإن جاءوا كصحم بينهم أو أعرف عنهم، وإن تعرف عنهم فلن يضروك شيئا، وإن تعرف عنهم فلن. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَإِنْ حَكَمْتَ جَاهِدْ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وكيف يحكمونك وان عندهم فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وكيف يحكمونك وان عندهم فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين وما أولئك المؤمنين إن أنزلنا السورة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آدوا والربانيون والأحبار بما استهفضوا من كتاب الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين آدوا والربانيون والأحبار بما والربانيون والأحبار لمستخفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والربانيون والأحبار لمستخفوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تحشروا الناس وحشوني وَلَا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تحشروا الناس وحشوني ولا تشتروا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَلَن يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ وَكَفَىٰ زِينَةً عَلَيْهِ إِن نَّفَسِبِ النَّفْسُ بالنفس وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفُ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَكَفَىٰ زِينَةً عَلَيْهِ إِن نَّفَسِبِ النَّفْسُ بالنفس وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفُ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنُ والاذن بالاذن والسنان بالسند والجروح تحفظ والاذن بالخذل والسنان بالسند والجروح تحفظ فمن تصدق به فهو الله له الله وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَقَدْ ضَيَّنَّا من مريم مصدقا لما بين يديه من الثورا <سؤال> وفضلنا آتاله لما بين يديه من الثورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ومور ومصدقا لما ذلن يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وآتيناه الإنجيل فيه هدى ومصدقا لما وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لم يَحْكُم مِّنْهُ إِلَّا مُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ مُسْلِمُونَ وَأَنزَلْنَا كِتَابَ بِالْحَقِّ صِدْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ أَمْ زُنَّاءَ تحكم بينهم بما أنزل الله تحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواء جاءك من الحق ولا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذلوكم فيما آتاكم ولا مشاء حظا نجا واحدة انتم واحده ولكن يلوثم ما سفي بسترق الخيرات بسترق الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وَأَنحِطُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَأَنحِطُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ واحذرهم أن يبتنوك عن بعضنا أنزل الله إليه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 وينك تيهم من الناس يساخطون اف حكم الجاهليه بغون اف حكم الجاهليه يدرون ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون ومن احسن من الله حكما لقوم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 فَأَصَلَّى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا اتَّظَفُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ فَأَصَلَّى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا اتَّظَفُوا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعقب ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم هذه خط اعمالهم فاصبحوا خاسرين هذه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 بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه أعزّنا على المؤمن أعزّنا على الكافرين أعزّنا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلاهم. أعزّنا على الكافرين يجاهدون في سبيل. ولا يخافون لو تناج. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. والله عليم والله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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين استخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء لا تتخذوا الذين استخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتابا فَإِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ وَإِذَا غَادَنْكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اِسْتَغَدْرُهَا هُوًّا وَنَعْذَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا قل وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاتقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة من ذلك مسوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت الله وغضب عليه وجعل منهم والخنازير وعبد الصغير. أُولَئِكَ شَرٌ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ أُولَئِكَ شَرٌ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمن قَدْ ضَلّوا وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ أَمِنََّ اللَّهُ قَدْ ضَلّوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وترك كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصه. وترك كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصه. لبئس ما كانوا يعملون. لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهىهم الغبانيون والأحذار عن قولهم الإثم وأسلهم السحر لذئس ما كانوا يصنعون لِيَثَلَّقَنُوا يَوْمَ نَقُولُ فقالت اليهود يد الله مغلوله فقالت اليهود يد الله مغلوله غُلَّت أيديهم والوائم بما قالوا غُلَّت أيديهم بل يداه مرسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مرسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا من جاءَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ بُيُونًا وَكُفْرًا وَلَنَزِيدَنَّكَ فِي الْعَذَابِ إِنَّكَ مَاغِي لَيْسَ لَكَ مِنْ رَبِّكَ بُيُونًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَاءَ وَتَوَالِبَخْضَ أَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَذَاءَ وَتَوَالِبَخْضَ أَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا مَا نارا للحرب أطفأ اللَّهُ كل ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوهم فوقهم ومن تحت أرض لهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما هنزل إليهم من ربهم لأكلوا من سوقهم ومن تحت أرضهم منهم أمة مكتصدة منهم أمة مكتصدة وكثيرون منهم ساء ما يعملون. وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُنْزِلَ إليك مِنْ ربك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 إن الله لا يهزي كوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم قل يا أهل الكتاب ذِي الْعِتَابِ تَوَلَّى جِئْنَا لَهُ جِئْنَا نَيْفُ نُرْضِ بِحُس وَلَا يَزِيدَنَّكَ تِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طغيانا وَكُفْرًا وَلَا يَزِيدَنَّكَ هنزل إليك من ربك بغيانا فلا تأسى على القوم الكافرين فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر إن الذين آمنوا والذين آدوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم 121. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 122. من آمن بالله واليوم الآخر يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. لقد أخذنا ميثاق بني إليهم كل ما جاء بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كلما جاءوا رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كلما وَحَذِّرُوا أَلَّا تَكُونُوا كَثِيرًا فَعَمَى وَصَمٌّ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَى وَصَمٌّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَحَذِّرُوا أَلَّا تَكُونُوا فِتْنَةً فَعَمَى وَصَمٌّ ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِمْ أنصم كثير منهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن لقد كفر الذين إن الله هو المسيح وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ عَبْدُ اللَّهِ رَبِّ وَمَبْدَأٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ عَبْدُ إنه من يشرك بالله فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَظْلَمَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَلْحَقَ بِهَا وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وليس إله إلا إله واحد. وإن لم ينته عن ما يقولون ليمسّن الذين كفوا منهم عذاب أليم. أَنَّا يَكُولُونَ لَيَمَسَّمُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيْءٍ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَشْتَغْفِرُونَهِ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَشْتَغْفِرُونَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ والله غفور رحيم ما النسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله الوسل ما النسيح من مريم إلا رسول قد خلت من قبله صديقة كانا يأكلان الطعام وُفِتْ يَا خَاسِئٌ كَيْفَ لا يُصْفَعُ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّهُمْ يَفْكُونَ أَمْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثم انظر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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَنتُمْ الْكِتَابِ مَا تَدِينُونَ بِهِ مِنْ غَيْرَ الحق وَلَا 119. ولا تستبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريف ذلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا كَانُوا لَا يَتَنَاوَنَ عَنْ مُنْكَرٍ لبيس ما كانوا يفعلون لبيس ما كانوا يفعلون تراك فيهم منهم يتولون الذين كفروا لذِكْرِ سَمَاءٍ قُدِّرَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم خَالِدُونَ لذِكْرِ سَمَاءٍ قُدِّرَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ خَالِدُونَ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولاتن كثيرا منهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أقربهم نَوَدَّ ثَنَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا خَارًا وَلَكِنَّ مَنْ أَحْمَرَ إِنَّ عَذَّ ثَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا خَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ جسنا وربنا وأنهم لا يستكبرون. لذلك لأن منهم جسنا وأنهم لا يستكبرون. وإذا زنيوا ما أنزل إله ورسول ترى عيونهم تفي. الدمع مما عرضوا من الحسد وإذا جاءهم لينورشون كلاهم لهم سبي من الدم مما عرضوا من الحسد يقولون ربنا آمنا فَكَلَّمَهُمْ مع الشاهدين يقولون ربنا يا آرى الناس الثلية وما لما لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أَنَّ لَنَا مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مَنْ حَسِبَ أَنَّ نَفْسَهُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تجري من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هَذَا مَا مِنَ قَوْلٍ يَنعى كَرِيمَ كَسِيَّ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحب قِيَبَاتِ مَا أَحْلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْصُوا قِيَبَاتِ مَا أَحْلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَ إِنَّ اللَّهَ ذَا الْعِبْبُ الْمُرْتَدِينَ إِنَّ الله وقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وقولوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، وثق الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخركم الله باللغم في أيمانكم ولا في بما عفقدتم الأيمان لا يؤاخركم الله فكفارته إطعام عشرة متاكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فكفارته إطعام عشرة متاكين من أوسط ما تطعمون أو تسوطهم أو تحريهم وقلت فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة إنما نقص علىكم وحصوا إنما نقص وحصوا إنما نقص كذلك بنو الله لكم آية لعلكم تشكرون كذلك بنو الله لكم آية لعلكم تشكين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام لسُم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين فما الخضر والميسئ والأنصاد والأذي من عمر الشيطان فيتلقوه لعلكم تسلقون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأذى وتولب الضآء في القمر والميّت ويقذف من ذكر الله وانصراه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأذى وتولب الضآء في وَالَّذِي وَلَّى وَرَحْمَتُكَ المساكين أو علم ذلك قياما ليذوق وذال أمرك تحكو بإذن وعنكم لديم ذلك قياما ليذوق وذال أمرك مساكين أو علم ذلك قياما ليذوق وذال أمرك أَذَلَّ اللَّهُ أَمَّا سَلَفَ أَذَلَّ اللَّهُ أَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله, اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِ أرحل لكم, لكم, لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حوما وقل لي عليكم صيد الجبر ما كنتم شرما واتقوا الله الذين إليه تحشرون واتقوا الله الذين إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهري والقلائد جعل الله الكعبة في البيت الحرام في عمل الناس والشهر الحرام والهري والقلائد ذلك لتغلبوا أن ذلك انتظلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ذلك ابت وأиг pim 187 الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أَلَمْ نَأْنِ اللهَ سَجِيدَ الْقَادِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمْ نَأْنِ اللهَ سَجِيدَ الْقَادِ وَأَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ لا مانع لدي إلا الظلام والله يعلم ما تبدون وما تكنون والله يعلم ما تبدون وما تكنون قل لا استن الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث من خبير والطيب ولو أعزبك فسرة خبير فاستقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تسلحون فاستقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تسلحون يا أيها الذي لا تسألوا عن أشياء إن ترد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن ترد لكم عفى الله عنها يا أيها المجين لا تسألوا أشياء فَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَانْغَضِبُوا فُورًا قَدْ سألا قَوْمٌ من قد لكم ثم أصبحوا بها كافرين قد شعباكم من قد ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكبر لا يجعل أبداه من ذحيرة ولا كائبة ولا رسيلة ولا حرم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكبر ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأثرهم لا يعقلون ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب لا يعقلون وَإِذَا كِلَ لَهُمْ تَعَلَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَهُ وَصُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَرْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّا وَإِذَا كِلَ لَهُمْ تَعَلَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَهُ وَصُولِ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أَأَنْتَ تَنقَضُّ عَلَيْهِمْ يَوْمًا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يضبكم, لا يضبكم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فَإِنْ <تصفح> تُمْسَكُهُ <تصفح> <تصفح> <تصفح> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ثَلاَثَةٌ زَوَاغِدٌ مِنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ من غَيْرَكُمْ وَمَا أَهْدَى مِن نَصِيحَةٍ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْرٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ وَلَكُمْ إِنَّ مَذَاعَدٌ مِنْكُمْ أَوْ آخَرِينَ من غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضُرِرْتُمْ فِي الْأَرْضِ مصيبة الْمَوْتِ إثنان دعان منكم أو آبان غيركم إن أنتم ضررتم في الأرض فأخالبتم بحيبة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان لله إن اجتبتم لا نشتري به تمنًا ولو كان ذا قربًا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقزما لله إن اجتبتم لا نشتري به تمنًا ولو كان ذا قربًا لا مشتري به تمنه ولو كان بقربا ولا نفتم شهادة الله إن إذا لا مشتري به تمنه ولو كان ولا نفتم شهادة الله إنا إذا فَإِنَّ تِرَاعَ لَأَنَّهُ مَسْتَحَقَ إِثْمًا فَأَخَرَى أَقُولَ أَنَّ قَامَهُمَا هُنَا الَّذِينَ مَسْتَحَقَ لِيَمُوْ الْأُولَانِ فَيُخْسِ مَانِ بِاللَّهِ فَإِنَّ تِرَاعَ لَأَنَّهُ مَسْتَحَقَ إِثْمًا فأرى قوام يقوم لأن قام الله من الذين استحقوا أعلم الأولى في فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا وما اعتدينا إنا إذا لا الا الذي قد حقق شجثنا ولا اننا اننا <Nacht> ذلك ادنا ان يأتوا بالشهادة على وجهها أَخَافُ أَنْ, أن تُرَدَّأَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِ أَأَيَخَافُ أَنْ, أن تُرَدَّأَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاسْمَعُ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاسْمَعُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وهو لا يهدي القوم الفاسقين الله يرسل فيقول ماذا باء جئتم يومئذ الله يرسل فيقول ماذا باء قالوا, قالوا لا علم لنا قالوا لا علم لنا إن انك انت علم الروح انك انت الروح ان قال الله يا عيسى ابن مريم ان نعمتي عليك وعلى والدتك اذ اني ابطك بروح القدس تكلم الناس في المهج وكهلا ان كنتم تظنون انكم مقتدرون على ان تسياروا على ربك تعالى فلتكن قد قيلت ففي روحي علمت الكتاب والتوراة والإنجيل وَإِذْ أَلْلَّتُكَ الْفِكْرَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَمْوَةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَإِذْ تَقْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَأَنِّ أَطْقِيرٍ بِإِذْنِ فَتَمْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّراً بِإِذْنِ وَإِذْ تَقْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَأَنِّ أَطْقِيرٍ بِإِذْنِ فَتَمْفُقُ وَتُيرِقُ الأَسْمَاءَ وَالأَرْقَبَ بِإِذْنِي وَتُحْيِي الْحَيَّ وَتُمِيتُ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ النَّسَاءَ لعنك إذ جئتهم فَقَالَ فقال الذين كفروا وإذ كفت ذنيئت والعنك فقال الذين قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا منهم إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالَ قَارُونَ آمَنْتُ وأشهد بأننا مسلمون وأن أعيش إلى الحولين إذ قال الحواريون يا عيسى بن موج ما ليستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قلت أُضِعَ إِن كُنْتُ مُؤْمِنٍ قال قلت أُضِعَ إِن كُنْتُ مُؤْمِنٍ قالوا نُريدُ أن نأكلَها وَتَقْمَ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ونريد أن نأكل الناسكم إن قلوبنا ونعلم أنطر صلقتنا ونفعنا عليها لنشاهد قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنا عيدا. أن تفول تفول لنا عيدا ولعن شر مرحبا الله مرحبا أنزل علينا ناشة تقول لنا عيدا تقول لنا عيدا لأولينا وآخرنا وآيةا نَوْعُ ظُنٍّ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاضِقِينَ أَهْدِنَا إِلَى أَرْضٍ طَيِّبَةٍ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاضِقِينَ قَالَ الله إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ قال النوم فَمَن يَتَفَضَّل بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عذاباً لا أُعْذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنَّىٰ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا عِيسَى دُونِ اللَّهِ قالت سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق. قالت ألاك ما يقول لي أن, أقول ما ليس إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام لا قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. لا قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وكنت عليهم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيه فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم علي وأنت على كل شيء لا كل شيء شيء إن تغفر لهم فإنهم يبادون إن تغفر لهم فإنهم يبادون وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن تغفر لهم فإنك أنت قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ نَصْرُفُهُمْ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ نَصْرُفُهُمْ الصاد نصرفه لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَارِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا رجاء لتنتهي تحتها الانهام كل يسيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله ورضو عنه ذلك الفوز ذلك الفوز العظيم لله بلق السماوات والأرض وما فيهن لله بلق السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير